عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ليتني كنت بسم الله الرحمن الرحيم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 أبصارها قاشعة يقولون إننا لنرد دون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناقرة قالوا تلك إذا كرة خاطرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الظاهرة